هذا من باب التخفيف على المكلفين ورفع الحرج عن هؤلاء يبه هنا عرفنا في رخصة وفي عزيمة طيب يطرى الرخصة هذه والعزيمة من أبواب الحكم التكليفي لك حكم تكليفي لأنه يقول لك إذا كنت مسافرا عليك الصيام عدة من أيام أخرى عليك الصيام انت تركت في رمضان وبعدة من أيام أخر هذا تكليف تكليف بإني الآن معليش عليش أيام على وجه الفرضية بل على وجه الاختيار لي أني أصم أو أفطر وأنا مسافر فاخترت الإفطار فعلى ذلك علي عدة من أيام أخر. هذا تكليف البعض يقول له هذا حكم وضعي وضعي لأنه يقول لك إذا كنت مسافرا يترتب عليه يترتب عليه الحكم فإذا كان كذا كان كذا إذا هذا الحكم الوضعي طيب هنا حكم تكريفي والوضعي إياً بني على هذا الشيء ولا حاجة لن ينبني عليه يا شيء إيبه هنا مسألة أن هذا حكم تكليف ولا وضعه لكنه يقولك الترتيب صاحب الكتاب يقولك أنا ذكرت في هذا الموضع لأني انا أعتبر من الأحكام التكليفية لذلك ذكرت الرخصة والعزيمة بعد الأحكام التكليفية الرخصة زي ما قلنا في مراقل الصعود والرخصة حكم غير إلى سهولة إيبه حكم كان صعبا غير إلى سهولة والرفصة حكم الغيرة إلى سهولة لعذر قرر مع قيام علة الأصلي مع قيام يعني الحكم الأصلي تلقه أم لا تلقه مع قيام علة الأصلي وغيرها عزيمة النبي صلى الله عليه وسلم يعني غيرها غير رخصة العزيمة العزيمة العزم علينا وأمرنا أن نفعلها هذا شيء أو أمرنا أن نتركه على وجه العزيز إذا الرخصة حكم الشرعي غير من صعوبة إلى سهولة لسبب من الأسباب رفعا للحرج مع قيام سبب الحكم الأصلي مع ودود الحكم الأصلي إذا رخص للبعض في الإفطار في نهار رمضان لكونهم مرضى مش معنى كل الناس يفطروه ولكن مين اللي يفطر المريض وله أن يفطر وله أن يصيب الأصل مازال موجودا إن هذا الذي أفطر يجوز له أن يصوف ما قالوش لغين عنك الصيام ما قالش لغين لكن أبحنا لك ورخصنا لك أن تفطر إن شئت أكملت الصوم وإن شئت أفطرت بسبب السفر وبسبب المرض إبقى الرغصة زي ما ذكرنا والعزيمة يؤلنا معناها القصد على وجه التأكيد العزيمة القصد على وجه التأكيد ومنه قوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي نسي عليه الصلاة والسلام ولم نجد له عزما فنسي ولم نجد له عزما إذا آدم نسي عليه الصلاة والسلام ولم ندد له عزمة كأن الوفاء بالعهد يعني أنه أخذ عليه لا تفعل ما كانش عنده عزم شديد على التنفيذ لهذا لذلك زاغت عينه أو المشاف الشدرة وبدأ أنه يتردد في نفسه الغائب ما وقع عليه قضاء الله سبحانه وتبارك وتعالى يبقى هنا نسيا ولم ندد له عزمة والشيخ هنا بيقول لنا إيه في الكتاب يقول أي لم يكن من آدم عليه السلام قصد مؤكد على عصيان أمر الأمر ربه هذا اختياره, هذا اختياره في التفسير يعني عايز يقول إنه نسي آدم إبا آدم معذور في إنه نسي ولم نجد له عزمة معناه إنه ما كانش عازما على المعصية لم نجد له عزما على المعصية هذا اختياره وذا ذكره بعض المفسرين وإن كان أكثر المفسرين على إنه لم نجد له عزمة يعني إنه ثبات على البعد عن الماصية وعلى الوفاء بهذا العهد عليه وعلى أبينا الصلاة والسلام ولذلك يقول ابن ريد العزم هو تصميم والصبر على شيء لم نجد له عزم قلب ولا صبرا على الوفاء بالعهد لم نجد له هذا الظاهر متبادل من الآية مش لم نجد له عزما على المعصية إنه كان كان يعني ما كانش ناوي على لا هو لما رأى الشجرة بدأ إنه تراوده نفسه وآكل ما كلش آكل سأل حواء تدله عليها والشيطان يأمره بها لغاية ما ما كانش عد عزم قوي على البعد عن ذلك لا فكر فكر فكر لغاية ما ما شفيها هذا يبقى هنا النسيان كأن في وقت ما عزم على المعصية نسي العهد الذي بينه بين الله فعزم على المعصية ولم يعزم على الوفاء لهذا العهد فعقبه الله سبحانه وتبارك وتعالى طيب هنا العزم بمعنى القصر والتصميم في الاصطلاح اسم لمطلبه الشارع وباحه على وجه العموم كما يختار الشيخ هنا عرفها البعض بأن العزيمة اسم لما هو أصل من الأحكام غير متعلق بالعوارض أصل من الأحكام مش متعلق بالعوارض سوم رمضان صوم رمضان هنا الآن يهدي بصيام رمضان من غير النظر للعوارض من سفر يعرج يعني ما يعرض إنسان من سفر أو من مرض ونحو ذلك فالرخصة تأتي في النظر في العوارض لو كان كذا فأفضل في رمضان لو كان كذا فأقصر من الصلاة لو كان كذا إجمع الصلاة مع بعض لو كان كذا يبقى لا حرد عليك في أن تأكل الميت في أن تشرب كذا وهكذا ببديل العزيمة تطلق على الأحكام الشرعية التي شرعت لعموم المكلفين لون نظر لما يطرأ عليهم فإذا جاءت الآن يطرأ عليك كذا افعل كذا بهذه الرخصة يقول لنا أحكام أصلية شرعت ابتداء لتكون قانونا عامة لجميع المكلفين في أحوالهم العادية أما للرخصة إيه؟ يقول لنا الرخصة معنها اللغوي السهولة السهولة والتيسير الرخصه يبقى هنا الشيء الرخيص رخص النفوس وتناول الجميع في متناول الجميع طب الاصلاح الرخصة اسم لما اباحه الشارع عند الضرورة تخفيفا عن المكلفين ودفع للحرج ذا اختيار البعض البعض الآخر زي ما بيختار الغزالي في المستصفى هي ما وسع للمكلف في فعله لعذر وعجز عنه مع قيام السبب المحرم وسع للمكلف في فعله يبه هنا ممكن يفعل هذا الشيء أمره بفعله وبتركه هنا حسب النوع اللي فيه عدز عن الفعل ووسع له تفسير عدز عن الترك واحتاج إليه فرخص له في ذلك مع قيام السبب المحرم ده في باب الترك في باب زي منع من أكل الميتة الأمر أنه حرمت عليكم الميتة والدم ونحن الخزين ولكن الإنسان مضطر فمن مضطر غير باب ولا عادل فلا إسم عليه إذا تعرف تعرف تاليك بيذكره هو ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام محرم لو لا العذر لثبتت الحرمة أي تعريف من التلاتة كلها فيها المعنى واحد إن كان من أجمل التعريف اللي فيها ما ذكره شنقية في مذكرة الأصول عن بعض أهل العلم أن الرخصة هي حكم شرعي غير من صعوبة إلى سهولة بعزر اقتضى ذلك مع قيام سبب الحكم الأصلي هذا أجمل التعريف لو حبيتوا تكتبوه الرخصة هي الحكم الشرعي الذي غير من صعوبة إلى سهولة لعذر اقتضى ذلك مع قيام سبب الحكم الأصل هذا من أجمل التعريف التي تحصل لنا ذلك إذن فهمنا منها أن رخصة إيه كان حكم شرعي صعب على إنسان في حال الأحوال زي حكم الصيام حكم الصيام غير من صعوبة لسهولة مع قيام الأصل هذا أجمل أن يقول أنه مع وجود دليل التحريم ما هو الرخصة ليست في التحريم فقط يبه هنا الرخصة في الوادب وفي الحرام افعل كذا طيب مش هقدر طيب رخص اترك لا تفعل كذا طيب مش هقدر رخص انه افعل يبه في الجانبي حكم شرعي غير من الصعوبة الى سهولة ليه بقى غير من الصعوبة الى سهولة لودود عزر للعزر المولود يبه مش من غير شيء لا له العزر اقتضى ذلكا مع قيال سبب الحكم الأصلي بل الحكم الأصلي مجال مورودا لم يلغى أنواع الرقص أي أنواع الرقص يقول لنا منها إباحة المحرم عند الضرورة إبا الضرورات تبيح المحذرة إبا هنا إباحة المحرم عند الضرور يحرم على الإنسان الكفر ولكن رخص للإنسان عند التعذيب عند التهديد بالقتل وإكلاف النفس وإكلاف الأعضاء وغير ذلك أنه يتلفر يقول الله عز وجل إلا من أكره لها من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مؤمن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره